ايمان بالقدر فالايمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشك بأن كل خير وكل شر هو بقضاء الله وقدره هو الاعتقاد الجازم بأن لما نقول الجازم يكفي. الجاز بمعنى الذي لا يقبل الشك بأن كل خير أو شر هو بقضاء من الله وقدره والقدر إذا أردت تعريفه من حيث اللغة العربية فإنك تقول إنه مأخوذ من إما من القدرة من القدرة كما قال الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال هو قدرة الله قدرة الله عز وجل التي تتضمن مشيئته وتتضمن خلقه لأفعال العباد وتتضمن علمه وغير ذلك من الأمور التي سنراها ومنهم من قال إنما مأخوه القدر من التقدير لأن الله عز وجل قدر الأشياء قدرها وهل هناك ترادف بين القضاء والقدر؟ يعني هل هناك ترادف بين القضاء والقدر أو أيهما أسبق؟ أهو القضاء أو القدر؟ في اللفظ نلاحظ أن القضاء هو السابق صح في اللفظ نلاحظ أن القضاء هو السابق لكن في الواقع أيهما أسبق؟ القدر فإن الله عز وجل يقدر الأشياء كما سنرى بعد حين. على وفق علمه ومشيئته ثم فإذا حدث الشيء المقدور الذي قدره فقد قضى به فقد قضى به فنلاحظ أن القدر سابق للقضاء يقدر الله عز وجل الأشياء ثم يقضي بها هذا إذا اجتمع إذا اجتمع يكون المعنى القدر وتقدير الأشياء فإذا حدثت الأمور على وفق ما شاءه الله عز وجل وعلى وفق ما علمه فقد قضاه لأن القضاء ما هو قضاء هو الحكم خلاص حكم به قدره فحكم به حكم بأن يحدث هذا الأمر نظيره مثلا شو يعطينا نظير في الألفاظ تتكلم بشيء بأمرين فهم لكن في الواقع الترتيب على خلاف اللفظ شو يعطينا نظير يعني انت تتكلم بشيء تقول كذا وكذا هذا من حيث الترتيب اللفظي لكن في الواقع يخالفه الترتيب اللفظي خلق السماء والأرض يعني هنا السماء الأرض مخلوقة قبل السماء نعم هذا في كلام من الله عز وجل. لكن احنا في كلامنا القضاء والقدر غالبا الناس يظنوا أن القضاء أو أسبق من القدر لكن مثلا في استراحات العلماء أتوا بشيء في اللفظ قدموا ما هو متأخر في الواقع، هاه؟ في أصطلاحات العلماء، لا في أصطلاحات العلماء، مو في الآيات، لا. كلمة اللي إحنا درسناش كنا نوين درسوها، لكن في مسالك العلة، الصبر والتقسيم، سمعوا بها الصبر والتقسيم يقولوا لك الصبر والتقسيم، الصبر وش هو الصبر؟ الصبر هو وش؟ كما نحن نقولون، المسبار بمعنى امتحان الشيء، المسبار. وتلك الآلة التي تستعملها لامتحان الشيء تنظر مثلا إلى حرارة الشيء تضعوها هذا مسبار الحرارة مسبار البرودة مسبار الغضب مسبار جنون وغير ذلك كان مسابير مفهوم مسبارها بعدين يجي التقسيم أيهما في الواقع يقدم التقسيم أم الصبر مفهوم لا لا أيهما يقدم الصبر أو التقسيم التقسيم هو الذي يقدم تقسم ما يمكن أن يكون علاء ما لا يمكن أن يكون علا ثم تضع مسبارك على تلك العلل أيهما يصلح أكثر أيهما يصلح أكثر فقول العلماء الصبر والتقسيم مع أن التقسيم مسبق على الصبر كذلك القضاء والقدر القضاء هو الشيء الذي يحكم الله به لكن التقدير سابق له يقدر الأشياء ثم يحكم بها هذا القدر وهذا القضاء القدر أخذ من التقدير والقضاء هو الحكم وأيهما سابق قل القضاء قل القدر أسبق من الحكم والدليل على اعتبار الإيمان بالقدر من أصول الإيمان أذلة كثيرة جدا ومنها قوله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وأيضا قوله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا قدرا مقدورا وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم وحتى يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئ ما أخطأ لم يكن ليصيبه. ومنه الحديث الذي دائما نبدأ به شرح أركان الإيمان وهو حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسولي واليوم الآخر والقدر فجعله عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان التي لابد للمسلم أن يعتقدها ومسألة القدر هي من أصعب وأشد الم... الم... وأكثر المسائل التي زلت فيها الأقدام وضلت فيها الأفهم، وذلك لأن مسألة القدر كما قال كثير من السلف هي سر الله سبحانه وتعالى في خلقه لم يطلع عليه لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلا يعني سر الله في خلقه يعني لماذا لأن القدر يتعلق بعلم الله وعلم الله عز وجل لا يظهره لعبادهم بعلم الغيب لا لا يطلع عليه احد من خلق الله عز وجل قدرة الله من هذا الذي يحيط بقدرة الله عز وجل فهو لما تعلق بعلم الله عز وجل الذي احاط بكل شيء علمه بقدرة الله التي احاطت بكل شيء بالغيب الذي لا يطلع عليه احد كان سرا سر الله عز وجل في خلقه لم يطلع عليه احدا وفي الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كيف يجمع لك ثلاثة أشياء متشابهة في سنرة ما هو وجه الشبهته إذا ذكر القدر فأمسك وإذا ذكرت النجوم فأمسك وإذا ذكر أصحابي فأمسك ذكر ثلاث أشياء الحديث في سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني رحمه الله ما وجه جمع هؤلاء الثلاثة او هذه الامور الثلاثة في سياق واحد في حديث واحد ما وجه الجمع جيد يعني ان الفتنة تقع ما هذه فتنة ان الامة تفتن في هذه المسائل الثلاث كثيرا بشدة زد جيد اختلاط الحق بالباطل فيها يعني كونك ترى ان هناك قتالا قد حدث بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هناك خلافا حدث بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم من المفترض لدى الناس جميعا أن يكونوا من أبعد الناس عن هذا الخلاف فهنا كان فتنة لم يعصم منها إلا أهل السن والجماعة الذين يتربضون على جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفون عما بدرا بينهم من خلاف وشقاق وقتال يعني من جهة ترى أن فلانا مخطئ سبحان الله فلان لا شك الصحابة فريق المخطئ وفريق المصل لكن مدام هو مخطئ كان ذلك ذريعة إلى أن ظهر الطائفة تشبه متلعنهم فيه داع للسب والطعن وعدم اعتبار جلالهم ورتبتهم وقدرهم الذي أعطاهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى عندنا الصحابة رضوا الله عليهم ومرنا ب النبي عسل قال فيهم لو أنفق أهدكم مثل جبال جبال جبل جبل أحل ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة فمن جهة يعني كان خطأ تشوفه بعينك من جهة لابد أن تسكت عن ذلك الخطأ وأن تكف عن ما منهم منهم وتترضى عليهم ماشي النجوم الذي يدرس مثلا ما لكم شو علم التنجيم لكن التنجيم فتنة كان للناس فتنة كان للناس فهناك أشياء تدل عليها يدل عليه متنجيم، خاصة الذي درس جيدا جيدا وصايا الأنبياء فيما سبق كتب بني إسرائيل، ما الذي بماذا عللت قرب مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها قد طلع ها قد طلع نجم أحمد. عللت الأشياء بطلوع النجم الفلاني، علّلت الأشياء بطلوع النجم الفلاني. له في شرعنا، نعم كليلة القدر. ما هي علامة ليلة القدر؟ تصبح الشمس لا شو عالها. ولا لا. تصبح الشمس لماذا على كان ارتباط بالامور الكونية مثل هذه الكواكب قديما لدى اهل الكتاب كانت اشياء معروفة عللت بالنجوم وسيرها وغير ذلك من الامور حتى ساد الاعتقاد ان الشمس والقمر لا ينكسفاني لموت عظيم من الناس فازال الاسلام ذلك يعني فيها نوع اعتبروا الشارع علامات ودلالات على أشياء من جهة جعل الاستسقاء بها وجعل أخذ العلوم علم الغيب عنها كفرا وشركا إذا من جهة فتنا وإذا ذكر القدر ذكر القدر ترى أن القدر قد خاض فيه أخوام فطائفة لجأت إلى إنكاره أصلا كل شيء يحدث في الكون غير مقدر يحدث ولم يعلمه الله يحدث لم يكون في علم الله عز وجل أنه يحدث طائفة القدارية هؤلاء أنكروا القدر مطلقا وهي أول بدع ظهرت في الإسلام حديث سعد المسلم تعرفوه بني الإسلام على بني الإسلام هذا جبريل هذا حديث جبريل الذي نأتي عليه الآن بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام اذ طال علينا ما هو سبب وروده سبب وروده شو جاء رجلان إلى ابن عمر فأخبراه بأن هناك طائفة تدعي أن الأمر أنف هذا ليس قدر مستأنف الآن هذا ليس قدر أن مستأنف ذلك الآن يحدث في علم الله ما كاش هذا ما القادرية فقال أخبرهم بأنهم قد كفروا بما أمزل على محمد فإني سميت أبي عمر بن الخطاب يقول بينما إذ بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ساق الحديث فهؤل أنكر القدر أول طائفة بالعظهر ثم طائفة أخرى رأت الكار القدر فقابلته ب... بالعكس وهم الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر على أفعاله إن إنسان هو الذي إنما مثله كمثل ريشة في مهب الريح ماشي أيهما أخطر كلاهما خطير لا شك كلاهما خطير وكلاهما يحوي الشر المستطير، ولكن عندما ترى أن الذي ينكر القدر الذي ينكر القدر فإنما هو ينكر علم الله سبحانه وتعالى ينكر علم الله يعني أن الله عز وجل لم يدرك المعلومات حتى تحدث لم يدرك المعلومات حتى تحدث وأن الله عز وجل طبعاً القادرية خاضوا حتى قالوا بخلق أفعال بأن العباد خالقون خالقون لافعالهم فترى أنهم خالقون لافعالهم ساقهم ذلك إلى يعني أنكروا خل علم الله أنكروا قدرة الله أن الله لا يخلق أفعال العباد فلذلك العلماء قاموا قوما رجلا واحد فشنوا غارة شديدة على هؤلاء القذرين الجبرية أين ضررهم أين ضررهم ينفون الحكمة عن الله بل ينفون العدالة عن الله أن الله ظالم العباده يجبرك على فعل شيء ثم يعاقبك ويعذبك كلا الفريقين حوى أصولا من أصول الكفر هؤلاء أنكروا العلم أنكروا القدرة على الله عز وجل أنكروا الخلق وهؤلاء أنكروا الحكمة وأنكروا العدل وأثبتوا الظلم وأثبتوا عكس الحكمة والعبث لأن الله عز وجل يظلم عباده فالطائفتان مستا بجناب الله عز وجل مستا عظيما ذلك إن برع علماء أهل السنة يردون ضلالهم ويبينون انحرافهم في هذا الأمر العظيم والأصل السادس فلما كان الأمر صعبا ترى العلماء جعلوا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مراتب يعني أمور لا بد منها نستطيع نسميها أركان الإيمان بالقضاء والقدر يعني لا يمكن أن تؤمن بالقضاء والقدر على الوجه اللائق الصحيح إلا بهذه الأركان الأربعة وسنبينه عندما نأتي عليها جميعاً لأنه أظن أن هذا أمر معروف عندكم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر لكن هناك شيء لابد بد من أن ننبه عليه مهم مهم جدا. ماش مراتب الإيمان بالقضاء يعني حتى تؤمن بالقضاء والقدر متى تقول أنا إيماني بالقضاء والقدر صحيح على وفق منهج أهل السنة أول شيء أول شيء أول شيء قبل كل شيء الذي أنكره العلم أول شيء العلم طبعا على سبيل نأتي على سبيل اللف ثم ننشر أيهما أعظم أيهما أعظم خطرا وأيهما أعظم ضررا أيهما ترجح لديك الجبرية لماذا هؤلاء نفوا العلم علم الله وقدرة الله هو شوف لما تشوف التنبيه الذي سأتي عليه الذي ذكرته لك سترى ربما ما يرجح في الظاهر ظاهر صاني أهل السنة أن القدرية أخطر سنأتي في التنبيه عليه ذكرني فقط نحن بالنسبة إلينا ما نقولوش أيهما خير قلوا أيهما أهون شرا لكن كلاهما له ضرر بليغ له ضرر بليغ على الأمة الجبرية مشكلة مشكلة يعني سما بالجبرية تخاف تقول الجبرية أهون تقول الناس هاي ما أنا جبري لا كلاهما مشر يلا كلاهما شر قول كما ما قال شر مشر قلنا أربعة أمور أربعة أركان نحفظها لأن هو المقصود بهذا الدرس إن ما نذكره استطرادا إنما هو على سبيل تفكه فقط وإلا الأمور التي ينبغي أن تعتقدها في القضاء والقضاء تفضل معك قضاء والقضاء لنا أربعة أشياء أول شيء هو العلم العلم ونقصد بذلك علم الله المحيط بكل شيء علم الله المحيط بكل شيء بالموجودات والمعدومات بالموجودات والمعدومات يعني هو يعلم ما هو كائن ما كان وما, وما هو كائن وما سيكون وما لا وما هو ليس بكائن لو كان كيف يكون يعني الشيء الذي الآن ليس هو كائن لو كان سيعلم كيف سيكون سبحانه وتعالى ولذلك علم الله الشامل متعلق بالموجودات والمعدومات شامل محر بكل شيء ماشي وما علاقة علمه بالقدر فنقول علم الله عز وجل علم الله عز وجل ما يعمله جميع خلقه ما سيعمله جميع خلقه قبل أن يخلقهم نعم نعم العلم بالغيب ما سيفعله عباده جميعهم ما سيفعله جميعهم إلى يوم القيام هذا العلم الله عز وجل يعني الله حز وجل قبل أن يخلق عباده كان يعلم ما سيفعله هذا علم الشامل إذن هنا علمه قبل خلقه تعلق بالمعدوم شيء معدوم الآن تعلق بعلمه هو معدوم بعد أن خلقه تعلق علمه بالموجود فهم هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية أو الركن الثاني هو ما يسموها مراتب الإيمان بالقضاء القادر احنا نسميه أركان الإيمان بالقضاء القادر أو أسس الإيمان بالقضاء القادر أصول الإيمان بالقضاء القادر وش الثاني الكتابة بعد العلم الكتابة شوف العلم والكتابة ونقصد بذلك أنه سبحانه كتب ما علمه ما علمه من عباده كتبه في اللوح المحفوظ على النحو الذي على النحو الذي كان في علمه على النحو الذي سبق في علمه على النحو الذي سبق فعل علم يعني الكتابة تعلوح المحفوظ ما تخالف شهدك العلم السابق العلم الأزل عنده علم سبحانه وتعالى طبعا أنا في المخلوق لا تتصور دائما لا يستطيع المخلوق أن توافق كتابته ما كان يعلمه مفهوم المخلوق قد يخطئ مثلا أنا أعلم منك بالتجربة أنك ستفعل كذا الأكتب نحطها مفهوم بعدين ندير حاجة كامل شيء مفهوم لا لا الله عز وجل العالم الأشياء قبل وقوعها فكتبها على وفق علمه السابق بها ويدل على هاتين المرتبتين قوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض برك ألم تعلم غير العلم إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير نحن نشوفه مستحيل نحن نشوفه مستحيل في حق المخلوق يعني كيف تعلم أشياء قبل أن تلقى عزيز قال عشر عباد مئة عبد ألف عبد مليار عبد جميع خلقه من لدن آدم إلى آخر مخلوق برك من بني آدم لا حتى من الجن والملائكة والجماد والحيوان والنبات والمطر كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى بأدق تفاصيل احنا هذا ونحن نستعظم الله وأكبر بيقول إن ذلك على الله يسير يسير على الله قادر على كل شيء سبحانه قدرة لا يمكن تصورها لله سبحانه وعلم لا يمكن تصوره يعني بالأشياء قبل وقوعها بأدق التفاصيل وكقول بأدق التفاصيل يعني ما أقول خلاف ل لبعض الطوائف المعتزلة الذين ينكرون علم الله بالجزئيات جزئيات يعني لا أعلمها الله سبحانه. ف الله زوج يقول هو ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وين في كتاب مبين وما يعجب عن ربك أي ما يعجب عن علم ربك إذن عالمة فهم وما يعجب عن ربك أي ما يعجب عن علم ربك ماش من مثقال ذرة ذرة هي النملة الحمراء نملة الحمراء الصغيرة من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أين هي الآن إلا في كتاب مبين كاتبه سبحانه وتعالى استلفتات هذا الفوتات هذا الخبز هذا والله حجراهيبة اختلط بس شوف الناس بس شوف الناس لما ضلت في هذا الباب لأنه ما قدر الله حققته وكان قدر الله حق قدره هي عادي سلم أنا أسلم بأن الله يعلم هذه الأشياء. الفوّتات هذا هذه هذه التي تجيء في المسجد ولا، القذاءات التي تجيء، هذه ما جت هنا إلا بعلم الله بإذن الله. ولي يقول لك جاء وجت بلا إذن الله كفر خرج من الإسلام. مفهوم؟ عرفت التصور الآن مسألة أن اللي يقول يجرء يقول الآن باللي هذه طاعة الدرك، بغير إذن الله أن الله ما حبش تيه وهي طاعة كفر. معنى ورقة صفراء وفيها خط من أشباب إذن هذا علم الله الشامل المحير بكل شيء زل ثانيا الكتابة كتب لازم تجزم بهذا أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما علمه بأدق تفاصيله أنه سيحدث في المكان الفولاني وأنه سيحدث على الحال الفولاني والوصف الفولاني وغير ذلك وقال وفي صح مسلم وفي صح مسلم طبعا الآية كثيرة تعل العلم الكتابة شو اللي زدناه وكل وكل شيء أحصيناه كتابا كل شيء أحصيناه كتابا يتضمن العلم لا لا كل شيء أحصيناه كتابا أي كتبناه في الله المعروف يتضمن العلم لذلك بعض العلماء هذي بعد له قط في بعض العلماء ييجي على العلم والكتابة شيئا واحدا يجمعهم لك العلم والكتابة العلم والكتابة إذن كي هذا التقسيم لم وشاحة في الاستلاح نفهم في صح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض هذا أعظم حديث عندي في القدر أحسن حديث خاصة في الجزائر كتعيش في الجنة، قبل أن يخلق أم زلمة كملتوش؟ أنا عجبني هذا الحديث ما كملوش، شوف روح. كتب وين كتبنا؟ ساعة كتب, كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء. هذا حديث صحيح مسلم وعذبك كتب الله مقادير الخلاائق الأل تفيد الأل تفيد الجمع اسم الجمع بمعنى أي مخلوق يدخل فيه الملائكة وتدخل فيه الجن ويدخل فيه ابن الإنس ويدخل فيه الحيوان ويدخل فيه جماد كل شيء كل شيء الله أكبر قل الله أكبر والله ما حاجة كبيرة والله كتب ومن بعد قبل أن يخلق سماوات والأرض قبل ما يخلق سماوات والأرض كتب كل شيء إذا عالمة قبل ما يكتبه ولا لا علمه قبل أن يكتبه وبعدين كتبوا قبل أن يخلق السماوات والأراضين والأرض بشحال بخمسين الف سنة بعدين بخمسين ألف سنة حديث يعني أنت كتب لك تعيش في هذه البلاد قبل أن يخلقها السماوات والأرض خمسين ألف سنة ما تغيرش مفهوم ما تغضب بالذات كي طيح لك مثلاً واحد واحد مثلاً يكسر لك شيء يكسر لك شيء مهم عارته إياه لا تغضب مفروض لا مفروض لا تغضب طبعاً روح للحل الشرعي من ضمان وغير ذلك لا تغضب لماذا راهو شوف غير كي يحدث الشيء هو راح يطيح وقدرة شدته تخليه خليه يطيح قرب لا قادر تمنع أمنع لكن بعد أن يقع الأمر خلاص تذكر أن الله عز وجل قد كتب أن هذا الكأس الفولاني سيقع في الوقت الفولاني من فولان على النحو الفولاني في المكان الفولاني قبل أن يخلق سمة الأرض بخمسين ألف سنة وش دير خلاص قدر الله ما شاء فعل قدر الله قدر الله ما شاء فعل قدر الله مشافع قدر الله مشافع يعني هذا شيء خلاص مقدر وقع الله سهل شوف غيره شوف ضمان شوف غيره أما بشتغضب تبدأ ت لا هذا لا وعرشه على الماء طبعا بهذا استدل ابن تيمية ابن القيم رحمه الله عن أن العرش مخلوق قبل القلم لأنه بتعرفوا مسألة أولية المخلوقات مهمة مش تقول جمع مالين بني عليه عمل لا لا مسألة مهمة مسألة الدور والتسلسل وش الحوادث التي لا أول لها باب من أبواب الفلاس دخلوا فيه مصيبة يعني فلا بد من إثبات أول مخلوق لابد من إثبات أول مخلوق أول مخلوق جاء صح مسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما أكتب اكتب ما كان وما هو كان لا يوم القيام صح صح شوف هنوعي يقول كتب الله باش بالقلم لنا لا كتب الله إذ أمر القلم قبل أن يخلق سماواته الأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء إذن العرش رأيه قبل الماء لذلك ابن تيميا مقت ما قال الله أمر الله عز وجل القلم الكتابة لذلك ابن تيميا رحمه الله تعالى يقول لك أول ما خلق الله القلم الأولية هنا نسبيا أي بعد خلق العرش بعد خلق العرش أنه بعد أن خلق العرش قال الأول شيء خلقه القلم ومذهب الثالث ومذهب الصوفية أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر أول ما خلق الله النور تعالى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذول ما تلتفتش إليهم والأخرين معظمون أول ما خلق الله العقد فلاسفة وضعوا أحاديث أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال بك أعطي وبك أمنع بك أعطي وبك أمنع يعني نعطي فأحنا نشوف المهابل وما مك عم كسبين كلش والعقلاء هم شكلهم حيرين أو حيرين في مجانين كي شلون كسبين كل شيء ناس ما عندهم كسبين كل شيء صح لا لا يعني حديث هذا الواقع يدل علينا موضوع صح لا لا. ايه لا الواقع يدل على موضوع بك اعطيه وبك امنع يعني اللي عاقل نعطيه جاهل ما نعطيه إحنا نشوفوا العكس لا لا نشوفوا العكس ماشي بعدين هذا الدقيقة المرتبة الأولى والمرتبة الثانية العلم والكتابة العلم والكتابة الكتابة العلماء ما يقسموها أقسام منهم من يقسمها تقسيمات ثلاث منهم يقسمون قسمين اثنين فمنهم من يسميه كتابة عامة عن المحفوظ فتلك لا تتغير لا تتغير مهما كان تلك الكتابة شو اسموها عامة كتابة عامة لا تتغير مهما كان دليل ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي يعني الشيء الذي كتبه الله عز لا يتغير في اللوح المحفوظ وهناك كتابة خاصة متعلقة بمن؟, بمن كتابة خاصة هذه بصحائف الملائكة التي تؤتاها كل عام التي تؤتاها كل عام لماذا, ليلة القدر. لماذا سميت ليلة القدر ماذا سميت ليلة القدر لأنها الليلة التي يقدر الله فيها مال الخلائق خلال سنة كاملة قال عز وجل فيها يفرق كل إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يحكم كل شيء في تلك الليلة في ليلة القدر كيف نوجه احنا نعلم أن الله عز وجل قد حكم شوف يفرق كل أمر حكيم قد حكم وقدر الأشياء وحكم بيمتى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذه تعال المحفوظ كيف هنا يقول لك باللي في كل ليلة قدر يقدر الله عز وجل الخلاقي ما تفعله هذا تقدير حولي هذا تقدير شو حولي يعني مرة في العام هناك التقدير ثالث يمكن أن نضم شو هو التقدير العمري تقدير العمري أي الذي يكون في بطن الأم عندما يصل العبد إلى أربعين يوما ثالثة في أربعة أشهر يعني يأتي الملك فيسأل الله يقوله اكتب فيكتب أجله وعمله وأشقي أم سعيد هذه كتابة أم كتابة هذه كتابة اسمها التقدير العمري أي خاص بعمر الشخص خاص بعمر الشخص ايه ماشي الكتابة الخاصة هذه التي تؤتاها الملائكة في ليلة القدر هذه قابلة للتغيير قابلة للتغيير مفهوم قابلة للتغيير بمعنى أن الله عز وجل يغير تلك الصحفة الملائكة التي تؤتاها كل عام ذلك التغيير الناشئ يوافق في الأخير ما هو في لوح المحفوظ يعني مثلا نعطيك مثال فلان نحن عندنا حديث صريح لما خلق الله عز وجل آدم لما خلق الله عز وجل آدم رأى داود عليه السلام فأعطاه أربعين سنة من عمره أربعين سنة فلما حان الأجل ماذا قال ما زال في أربعين سنة قال أما أما كنت أعطيتها لولدك داود؟ قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته صاحب عطر جهانه أربعين سنة سحنا الشيء الذي كتبه لآدم لا يتغير نقوله لا يتغير أين؟ في اللوحة المحفوظ لكن في صحف الملائكة لما أعطى الله عز وجل لداود أربعين سنة غيرت الملائكة ما في صحيفة آدم وصحيفة داود مثال آخر أنت مكتوب اللي تعيش شو نشوفه <تصفيق> نسأل الله زايد طير عمرك ويشين عملك هذا ما نتمناه مثلا تعيش أربعين سنة أربعين سنة بعدين الحمد لله تصل الرحم تبدأ غير تصل الرحم تروح للأخ خواتك إخوانك أخوالك أعمامك فنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسى له في أجله وبس... و... يبسط له في رزقه فليصل رحمه عند إذن الملائكة وش تزيد لك في العمر على وفق ما يريد الله عزيز. تلك الزيادة في الأخير توافق ما كتبه الله أولا في اللوح المحفوظ ما يتغيرش اللوح المحفوظ وفي ذلك نزل قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب ما يتغير وأم معناه يرجع إليها الكتاب تعالى الملائك مثلا مثال آخر إنسان قدر له لو خرج لصدمته سيارة فمات يمكن لكن قال الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الدعاء واش تقول الملائكة كفيت ووقيت ما شاء الله لك. فربما القدر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء هو الرد مش ما ترد القدر المكتوب وين في لوح المحفوظ لا الرد في الملائكة فالملائكة عندئذ تمحوا قال تتضربوا يتعوق فقط او تتضربوا يتعوج فقط او تتضربوا مثلا يتمنى الموت من بعد يعيش مشلول فهم مشلول كل شيء مشلول حتى يتمنى الموت كغيمة فهم ربما تغير اللوح صحائف الملائكة التي توافقها في الاخير اللوح المحفوظ ماشي ماشي. هناك من يضيف التقدير اليومي نعم ويق... ويستدلون بذلك بقول عز كل يوم هو في شأن يعطي هذا ويمنع هذا ويصح هذا, فما؟ هذا التق... هذه تقديرات اقسام لكن شو الذي لا يتغير ابدا هو التقدير العام بتاع اللوح المحفوظ هذا لا يتغير ابدا وربما ايضا التقدير العمري ربما أقول ربما يكون التقدير العمري الحياة كلها يكون موافقا لللوحة المحفوظ ربما ولمانا زد المرتبة أو الركن الثالث ألا وهو الإرادة أو سميها المشيئة الإرادة أو المشيئة ونقصد بذلك الإرادة النافذة إرادة الله عز وجل النافذة أي الشاملة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وذلك تحدثنا عنه قبل قليل أنه ما من حركة في الأرض ولا في السماء ولا بينهما ولا في البحر ولا في غيره إلا وهي بمشيئة من الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد قال عز وجل إن ربك فعان لما يريد وقال عز وجل إن الله على كل شيء قدير لأن إرادته تابعة لقدرته فهو لما كان على كل شيء قدير إذن فهو لا يكون في ملكه إلا ما يريد القادر على كل شيء لا يكون في ملكه إلا ما يريد ماشي هنا العلماء ماذا يقسمون في الإرادة؟ يقول لك الإرادة نوعان لا نقصد هنا بالإرادة لا نقصد بالإرادة الشرعية قالوا نقصد هنا الإرادة الكونية الإرادة التي يريدونها هنا الكونية أي شيء الذي يريد الله كونا يريده كونا يحدث فمثلا أراد أن يقع الكفر في الأرض أراد أن يقع الشرك في الأرض فوقع وقع هل أراده كونا ولا أراده شرعا شرعا ناهى عنه ناهى عن الكفر ناهى عن الشرك ناهى عن العصيان لكنه أراده كونا أراد أن يقع في الكون لكن هو بالشرع حرمه إذا ف بهذا إنسان طبعا يزور عنه كثير من الإشكالات يجمع بين النصوص التي تتحدث عن إرادة الله عز وجل فمثلا قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام أي إرادة هذه شرعية ولا أراد الله أن يشرح صدره الله عليه السلام إذ أوصل له كتابه وبعث رسوله ووصل أمره ونهيه أراد الله عز وجل أن يهديه شرعا أراد, الله لا. أراد أن يهديه شرعا وصله لكن واشنو؟ ما أراد أن يهديه كونا لم يهديه كونا لم يوفقه قدرا وكونا يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ما كاش ما شق في هذا الدنيا حيث أنت حجار يتحمديرا شرعية يريد الله بكم اليسر أي بشرعه قد تجد أنت مشقة في في الأمور الكونية قد تل. لكن في الشرع كل شيء سهل لا يكلف الله نفسا إلا وساعله يكلف نفسا إلا ما أتا إذا الإرادة الله عز وجل نوعا تقول إرادة كونية وإرادة شرعية إرادة كونية مثال المثال الذي أردنا تجيب عن السؤال بهذا التفصيل لو قال لك قائل هل أراد الله عز وجل وقوع الكفر ماذا تقول له أراد الله وقوع الكفر تفصيل كوني أراده شرعي لم يريده لم يريده أبدا فإذا وقعت المعصية أه؟ والجبرية و... أه؟ نعم نعم نعم هنا بنتيمة رحمه الله في كتاب حسنا للسيء وشي قل من شاء ضلالهم عدم التفريق بين الإرادتين من شاء الضلال وعدم التفريق بين الإرادتين لو إنسان كي يعرف هذا الشيء سهل جدا فهموا بأن الله عز وجل أراد أن يقع الكف لما يقول فمن يريد إلا يهديه ويشرح صدر الإسلام خلاص أراد أن لا يهديه خلاص ما مجبارون لا قالك أراد هنا بمعنى كونية أراد, كونية أراد كونا ما يريد الله أن يهدي لإرادة الشرعية ثابتة أراد الله زوجا أن يهدي عباده لكن التي نفاها ولم يهديه هي لإرادة الكونية والعكس بالعكس أنت الآن متى إذا وقعت المعصية نقول الله أرادها كونا ولم يريدها شرعا إنه شرعاً عن عنها ولا يرضى لعباده الكفر المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وهي الخلق نسموها الخلق كل وحداتنا لا أسف العلم الكتابة شو المشيء الإرادة والخلق الخلق فتقول نعم إن الله خالق كل شيء يقصدون بذلك أن الله خالق كل شيء فما سواه مخلوق فهو الخالق وما سواه مخلوق كل حركة أو سكن أو نحو ف مخلوق لله عزوتي مخلوق لله قال تعالى على لسان إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون أي الله خلقكم وعملكم الذين يقولون بنفي أف خلق أفعال العباد يقولوا خلقكم وما تعملون أي الأصنام خلقكم أنتمو الأصنام هذه. الإبداع أيضا هو الإبداع إيه الإبداع هو أن تأتي بشيء على غير مثال سابق قال وجل البديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون فالإبداع أيضا هو خلق شيء على غير مثال سابق لكن شو الاشكال أخ لا تخلطت اللي اسمحني عبر الشيء شكرا ويهندر أين أين الاشكال أنا بالك تسأل هل يجوز أن يقال للعبد يخلق فلان خلق يجوز تقول فلان خلق يجوز كفر نعم بحسب مش تقصد قوله يقولك أنا أقصد بخلق بمعنى قدر وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير عيسى قال لا لا وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير أي أقدر واحد آخر قال لك لا أنا أقصد خلقا بمعنى كذبة وتخلقون إفك تخلقون إفكا أي تكذبون افتراء تفترون تفترون إفكا إذن تأتي خلقا بمعنى إيجاد من عدم تأتي بمعنى افتراء وتأتي بمعنى قدر فبحسب بإطلاق الآخر يقول قصدي صنع يقول لك الأفضل تقول صنع وما تقولش خلق الأفضل فبعنا خير ما تنحيل زوجته وتقول له عودة دوش وحفف وفهم تكفروا مشكلة تفقنا صح. أين نحن الآن تعبت خلاص يعني أين نحن نعم الخلق طبعا نريد أن نصل إلى شيء الإيمان بأن الله عز وجل هو خالق وكل شيء وما سوى مخلوق الآيات في هذا أكثر من أن تحصى ماشي إذن فهو خالق أفعال العباد مفهوم؟ ماشي هو خالق أفعال العباد نقطة إلى غاية الآن إلى غاية الآن معظم الكتب تذكر هذا المراتب الأربعة هذه والذي يتأمل أن من حرصهم على هذه المراتب الأربعة والإكثار منها هو الرد على القدرية يريدون إثبات القدر يريدون إثبات القدر لكن هل هناك رد على الجبرية إلى غاية الآن هل هناك رد على الجبرية كاش رد على الجبرية لذلك المراتب الأربع هذه لا تكفي في الرد على طائفتين معا إنما نرد بها على القدرية فقط يا قدرية اتقوا الله إن هناك قدرا لكن إلى غاية الآن لم ترد على الجبرية مفهوم؟ لذلك قلنا رأى بعض العلماء طبعا هذا تفطن له الذين صنفوا في المقررات بالجامعة الإسلامية صاروا يذكرون الإيمان بالقدر ليس أربعة مراتب ليس أربع مراتب ولكن ستة مراتب يذكرون ستة مراتب يذكرون المرتب الخامسة وهي اختيار العبد، اختيار العبد، لا بد منهم للإيمان بالقضاء والقدر. اختيار العبد لازم تعتقد أن العبد مخطئ. نعم هم ينبهون عليها. الذين أعطوك المراتب الأربعة ينبهون عليها كيدك المع على الخلق. يقول وأن الله هو الخالق لأفعال العباد صاحب. ينبهون لكن الأفضل تجعلها رسم بذاتها. أفضل تجعل رسم بذاتها. تقول المرتب الخامس أن للعبد اختيارا فالعبد لا يعمل عملا إلا باختياره فهم لا يعمل عملا إلا باختياره إذ للعبد قدرة ومشيئة واختيار هذا الاختيار كلفوا به كلفوا به وخوطبوا على أساسه خوطبوا على أساسه لا شك وكثير من الآيات فيها بيان ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسع كأنه في هناك اختيار لك وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة اعمالوا فكل ميسر لما خلق له هذا الحديث رواه البخاري مسلم عن علي بن نبي طالب لا هنا ما خلقت الجن والإنساء إلا يعبدون هذه إرادة شرعية إرادة شرعية أراد الله عز وجل شرعا أن نعبده لكن هل الخلق يعبدونه لعبادة الطاعة لا فهنا كل ميسر لما خلق له هذه إرادة الكونية خلق له جيد خلق له أي لما أراده الله عز وجل له سواء إن كان من أهل النار فهو من أهل النار إن كان من أهل الجنة ميسرت لك الأمور معنى معنى ذلك شوفت الآن جاءك عمل عمل وظيفة وظيفة نفس وظيفة هنا أعطيك مئة دينار عليها نفس الوظيفة نفسها يعني مئتي دينار أيهما تعمل أيهما تعمل تعمل مئتين دينار تعطيك ساحة تروح للفقل. تروح للحاجة المنيحة تروح. إذا عندك اختيار بش تذهب للحاجة يعني لا أحد جبارك على ذلك نفهم لا أحد جبارك فلماذا الآن نحتج بالقادر على المعاصر اهتيهديني الله عز وجل ويرح يشرب كيف هذا ترك الخمر وقول هذيك القدر أو حتى الحمد لله علاش ما نستغلش القدر إيمان بالقدر لماذا لا استغله في الطاعة لماذا لا استدل بالقدر في الطاعة تتعجب يعني الناس الذين يحتجون بالقدر سأتي الحديث عنه ربما هو المفروض شوف هو المفتر هو المفترض كل يوم يتم لكن كل شيء اليوم يتم لخ ده همن الله هذا من شاشر هذه أول وما زلنا عندنا ساعة غدا ربع ساعة نأخذ منها في بيانة ثمارات الإمام بالقادر والقادر ثمارات تذكير فقط لأن هذا هو أهم شيء في الإمام بالقادر والقادر فالوقت ضاق والتعب أخذ من نزل احنا نحفظ هذا الأركان للعبد اختيار الذي ينكر أن للعبد اختيار فهذا مكابر منكر يعني قادر على أن يفعل الشيء الآن لو شاء أن يفعل مفهوم؟ إذن للعبد ما وله قدرة وله اختيار لكن مشيئته تلك قدرته تلك اختياره ذلك كله تحت ما الله عز وجل لذلك قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني الله الزوج وجل وكلك إلى اختيارك ويمكن أن يكون قد أخذ بيدك إليه ودلك على الخير مفهوم؟ إذن الأمر الخامس هذا شو هو للعبد اختيار للعبد اختيار والأمر السادس ذكرناه في تحت الإرادة الشرعية إرادة الثانية ماشيئته الشرعية يعني احنا لما تكلمنا عن مشيئته الكونية فتلك نثبت بها الأفعال التي تحدث قدرا الأفعال التي تحدث كونا والماشيئة الشرعية تفردها أيضا بر... ب... ب... بنفسها بذاتها أو تجعلها رأسا على حدة وهي المشيئة الشرعية أي إن الله عز وجل إذ شاء أن يكون ثمة كفر وإيمان وثمة فجور و... أو... طاعة وعسيان وأن يكون ثمة الخير والشر فنعلم أن ذلك كله تحت مشيئته الكونية ولكن مشيئته الشرعية اقتضت أن يعمل العبد بالطاعة وأن يترك المعصية بقيت أشياء طبعا غدا نأتي نستعيد ذكرى هذه الأركان الستة من شاء يجعلها أربعة فليجعل العلم الكتابة على حدة ويدخل المشيئة الشرعية تحت المشيئة الكونية وتكون لديه مراتب القدر أربعة يعني يزيل هو شيء واحد وهو اختيار العبد فهو مهم جدا وأقول سنعيد هذه النقاط غدا بما النحو الذي ذكرناه لكن نضبطها ونضيف أشياء ما أستطيع الآن أن أضيفها ونتحدث أيضا عن ثمرات الإيمان بهذا الأصل السادس نكتفي بهذا القدر وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أصطرف رخوة إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم